فقُطِعَ عَدَا بِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ وَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَالَمِينَ والارا ايتم ان اخذ الله سمعاكم وابصاركم وختم على قلوبكم من الى غير الله ياتيكم انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغت تَن ت اوجن اورت ال يلك الا القوم ليمون وما نرسل المرسلين الا مبش يرين رم منذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليه ولا هم يحزنون யமூமுயன் உ யிபல கூருளக்கும் இன்மலக் இன் அ تَعْبُدُ إِلَّا مَا يُحَائِلُني قُلْ أَلَيْسَ التَّاى مُعْمًى وَالْبَصِيرُ أَمْ فَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُشْجَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَنَهُ مَن يَتَّقِ وَلَا تَعْصُرُوا الذِّينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ إِسَابِهِ ما عليكم من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتعظروه فتكون من أوليم